حمدا عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في سهرة قرآنية وما أجمل أن نسهر مع القرآن الكريم وفي صففة 2010 كل الناس بيسهروا في ناس بتسهر على المقاهي وفي ناس بتسهر على النت وفي ناس بتسهر أمام قنوات الأفلام والفيديو كليب وفي ناس بتسهر أمام القنوات الإسلامية الفضائية وفي ناس بتسهر أمام قناة الحافظ الفضائية فأقول لمشاهدي قناة الحافظ الفضائية أهلا بكم ورحبوا معي بضيوفنا الأعلام والعلماء فضيلة الدكتور محمد سيف الدين من علماء مدينة بلبيس بمحافظة شرقية ورئيس جمعية أنصار سنة المحمدية بفرع أبي حماد شرقية ومدرس العقيدة والفقه واللغة بمعاهد أنصار السنة أهلا بك دكتور محمد الله يحفظك ربنا برك فيك نورتنا شرفتنا الله جزاك الله خير كما أرحب أيضا بفضلة الشيخ الداعية الإسلامية الكبير الشيخ محمد لبيب من علماء طنطا ومدرس الفقه أيضا بمسجد فجر الإسلام مرحبا بك فضلت الشيخ محمد أهلا بك أهلا الله خير. نورتنا ونورت سهل أعزائي المشاهدين وهذا هو الجزء الثاني من دروس تحويل القبلة أوعناكم بأن نتكلم في هذه الليلة عن بعض البدع وبعض الأخطاء وبعض المخالفات الشرعية التي يفعلها الناس في ليلة النصف من شعبان وسنذكر هذه العادات وبعض الأحاديث نسأل مشايخنا عنها عن درجة صحتها وما جزاؤها وما جزاء الذي يفعل البدعة بعض الناس بيقولك يعني البدعة هل في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة ولا هي سنة حسنة وفي سنة سيئة هنعرف ده كلامنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله تعالى أيضا بعض الناس يقولك أنا مش ببتدع في الدين ولا حاجة أنا بزود إيه يعني لما زود مثلاً حاجة في, الكر... حاجة في العبادة حاجة كده بعد الصلاة كلام بعد الأذان أنتوا بتحبكوها ليه؟ وبعدين يعني أنتوا بتكرهوا النبي أصلاً ده إحنا بنقول سيدنا محمد بتزعله برضه هنعرف القصة دي النهاردة الإعلام عند الغرب وصّى الإعلام وصّى للغرب صورة يعني بعض الغربيين مش كل الغرب عن الإسلام إما أنه هو شيخ لابس جلبية قصيرة وبلحية وطبعاً جلبية بيضة وبعدين ماسك رشاش ويقول لك إرهابي وإما أن هو واحد لابس كده لبس معين وحطت فوق دماغه حاجة كده مش عارف اسمها تربوش ولا زعبوط ولا إيه وقاعد يقول الله حي يقول لك المسلمين بين إرهابين ودمويين وما بين ناس عملة ترقص وعملة غني بل للأسف في الأفلام العربية يطلع لك كده الشيخي ودايما يقول لك السلام عليكم ويقول لك الخير حرام ويقول لك مش عارف إيه حرام تضحك منه طب انت هتقول ان فيه امثلة قليلة جدا من ده طيب ما تطلع التاني بقى طلع الصف الثاني وبين اخر طلع في فيلم يقولك امريكا طلعت الامر واحنا كل اللي شغلنا نخش الحمام برجلنا اليمين ولا برجلينا الشمال ايه التخلف ده مش عايز بس اطيل عشان خاطر نتعلم من مشايخنا شيخنا الدكتور محمد سيف الدين دروس وعبر من تحويل القبلة قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة قبل أن ندخل على موضوع البدعة كلمنا دكتور ما معنى وسطة في اللغة وما معنى الوسطية في الإسلام تفضل دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد الحقيقة أن الكلام كله مترابط ببعضه ببعض إذا كنا نريد أن نتكلم عن البدعة فهي من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أحسنت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه وسلم. كان يخير بين أمرين كما تقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار سرهما ما لم يكن إثما نعم. فكان صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن الإثم أي عن التفريط وبعيد كل البعد عن التنطع والتشدد وكان يختار الوسطية دائماً في أمره كله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يختار ما تطيق أمته أن تقتدي به فيه الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. لذلك إذا نظرنا إلى ما يتعلق به هو وجدناه يأخذ بعزائم الأمور لا. وإذا نظرنا إلى ما يتعلق باقتداء الأمة وجدناه يأخذ بأيصر الأمور الله لماذا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يقول أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم ننظر إلى صيامه صلى الله عليه وسلم فكان يصوم حتى نقوله لا يفطر ويفطر حتى نقوله لا يصوم وإذا نظرنا إلى أوقات فطره وجدناها أقل بكثير من أوقات صيامه الله. وهو يصوم بهذه الكيفية حتى يعطي لنفسه حرية اختيار الأيام الفاضلة على مدار السنة أن تدخل في أوقات صيامه نعم. والأيام التي تكون في مجال العادة أو أقل درجات الثواب تكون في أيام فطره فيتقوى بالضعيف للقوي من الله. الأجور الله. صلى, الله صلى الله عليه وسلم هذا في حق نفسه فيكون بذلك صيامه أعلى وأكثر وأقوى من صيام داود عليه الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بنفسه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته بذلك عليه الصلاة والسلام يعني في فيما يتعلق بذاته كان يختار أعلى وأقوى الأمور أما فيما يتعلق بالأمة فكان يختار أيسر الأمور لماذا لم يختر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعالي الأمور لأمته كما اختارها لنفسه لماذا لم يشدد التكليف على الأمة كما كان يشدده على نفسه في الحج يختار نسك القران وعندما يجد أن هذا, النسك صعباً أن هذا النسك صعب على الأمة يأمر الأمة أن تختار التمتع <تصفيق> ثم يقول لو كنت مستدبراً من أمري ما استقب... لو كنت مستقبلا من أمري مستذبّرتُ لجعلتُها عمرة يعني فسخت القران إلى تمتع ليه؟ لأن التمتع فيه يصر <تصفيق> على الأمة أما القران فيه صعوبة وهو يحب أن يختار الصعوبة ذلك <تصفيق> <تصفيق> عندما تنازع العلماء أيها أفضل الحقيقة أن الأفضل أن القران لأنه اختيار أول للرسول عليه الصلاة والسلام عليه وهو أعلى الأمور لأصحاب العزائم الكبير الله لكنه يختار للأمة ما يتناسب مع مبدأ التيسير وهو التمتع وهكذا في كل شأنه يختار التيسير لماذا يختار التيسير البشرية كلها لم تعرف في مجال العلاقة بين العبد وربه وبين العبد وغيره من جميع الكائنات أذكى ولا أفطن ولا أكيس من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لو اختار الأصعب للأمة تقتدي به فيه لما لكان عدد المقتدين قليل لأن أصحاب العزائم قليل جدا نضر لكنه يختار أمين يا رب العالمين لكنه يختار الأيصر حتى يسهل على الأمة كلها أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأيصر فيكون عدد المقتدين كبير جدا لو كان العمل كبيرا والمقتدون قلل يعني قليلون كان المحصلة الأجر قليلة بالمقارنة إلى العمل اليسير مع العدد الغفير فإنه يعطي أجرا وفير أجراً وفيراً لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالوسطية وعندما نقول الوسطية يعني البعد عن البدعة No. فالإنسان بين عاصن وبين مبتدع no. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدا عن العصيان يعني التفريط في أمر الله no. لا يعبأ بما أمر الله هذا يسمى مفرط ويسمى عاصن no. وبعيد عن التنطع في no. دين الله عز وجل الذي يصل بالإنسان إلى الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى فمثلا على سبيل المثال في شهر شعبان شهر شعبان شهر يغفل فيه كثير من الناس عن الطاعات بين رجب شهر محرم وبين رمضان شهر القرآن والصيام بين هذين الشهرين يغفل كثير من الناس في شهر شعبان فيقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم بتشريع بعض الأنساك كالصيام وخراءة القرآن ومثل هذه الأشياء تدريبا للدخول على رمضان نعم. ويكون هديه صلى الله عليه وسلم صباح. هو خير الهدي في هذا المجال يأتي المفرطة فلا يصومون ولا يصلون ولا يزكون حتى إذا دخلوا إلى رمضان اعتقدوا أن دخولهم إلى رمضان بهذه العبادات يكفر ما مضى ويكفر ما أتى نعم. هذا تفريط في جنب نعم. الله سبحانه وتعالى ويأتي المتنطعون فيبالغ كل واحد منهم في العبادات حتى يخرج عن الإطار الذي تركنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الوسطية من غير إفراط ولا تفريط فيدخل في إطار الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى نعم. كهؤلاء الذين ابتدعوا الاحتفال بليلة النصف من شعبان ولم يحتفل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وهو أكيس الناس وأذك الناس وأفطن الناس عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشرع لنا ذلك يعني في يروي الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه البهيج كتاب الاعتصام يروي عن الزبير بن بكار يقول جاء رجل إلى الإمام مالك طبعا الإمام مالك إمام دار الهجرة يعني إمام المدينة نا. يجلس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن من أراد العمرة أو الحج وكان مقيما في المدينة فأنه يحرم من أبيار علي نا. هذا الرجل يأتي ويقول من أين أحرم يا إمام إني أريد العمرة نا. فمن أين أحرم نا. والإمام فطن نا. إن هذا السؤال لا يعني أن صاحب السؤال يجهل المكان الذي أحرم منه الرسول عليه الصلاة والسلام أبي علي أب مكان الإحرام بالعمرة لا. هو لا يجهل ذلك فرد عليه الإمام بما يتناسب مع حال هذا الرجل. الله أكبر. لم يقل له أحرم من أبي رعالي أو من ذي الحليفة لا. اسمان لشيء لمكان واحد. لا. وإنما قال له ما وقع فيه هذا الرجل من خطأ لا. تفرس به الإمام مالك. الإمام مالك فهم أن هذا الرجل يريد أن يقع في خطأ معين فقال لهم أحرم من حيث أحرم رسول الله لم يقل له من أبي علي لكنه قال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من هنا وأنت لست أذكى ولا أفطن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة وفيها مزيد يعني بيان ومزيد فضل سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد في في هذه القصة في هذا المجال أنه بين له أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في كل خطبة في كل درس يقول إن الحمد لله.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 إلى غير ذلك. سنتفضل بارك الله فيك سنعود إليك إن شاء الله. شيخنا الشيخ محمد لبيب يعني كلمنا كلمتنا في المرة السابقة عن دروس وعبر كثيرة وجميلة جدا في تحويل تبلة يعني أريد من فضلك تتكلم لنا بقى شوية عن الفوائد. فوائد من تحولت. طول فضل شيخي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه, الله عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أول هذه الفوائد أن المؤمن المتجردة يدور مع الأمر حيث دار فليس له رأي مع حكم الله سبحانه وتعالى صل إلى بيت المقدس سمعنا وأطعنا صل إلى الكعبة سمعنا وأطعنا فترى من كمال الامتسال أن طائفة من المسلمين صلوا صلاة واحدة إلى القبلتين صلوا شطر الصلاة إلى بيت المقدس ثم آتاهم آتين فقال أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الحرام فتحولوا في صلاتهم إلى المسجد الحرام وهذا يدل على شدة الامتثال لأمر الله تعالى واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون هذا ما حدث من الحباب بن المنزر في غزوة بدر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعل البئر الذي فيه الماء بينه وبين المشركين لا. فقال يا رسول الله أمنزلا هذا أنزلكه الله يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة يسأل لو كان هذا بوحي من الله فلا رأي له لا. ولا كلام له مع وحي من الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرأي والحرب والمكيدة فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل نجعل البئر وراءنا فنشرب ولا يشربون فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب بن المنزل لما علم أن هذا أمر يتسع له الاجتهاد وإعطاء الرأي أن إن كان الأمر من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نتكلم روشي بقى نتفلسف ونقول لك لا أنا مش مقتنع وزي ما بنشوف الأول بنشوف دلوقتي نعم. الأمر الثاني أن بريرة كانت أماه وكاتبت على اعتاق نفسها نعم. وساعدتها أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها في إعتاق نفسها نعم. فلما تحررت اختارت أن تفارق زوجها مغيسا وكان مغيس يبكي لفراق زوجته هي اختارت أن تفارق لأنها أصبحت حرة وهو ما زال عبدا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مغيسا يبكي لفراق بريرة له فقال يا بريرة لو ترجعين إلى مغيس فقالت يا رسول الله أتأمرني قال لا بل أنا شافع ما. فهل هناك فرق بين الشفاعة وبين الأمر نعم هناك فرق ما. وهي تدرك هذا الفرق ما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلو كان أمرا لا خيار له فيه ما. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا شفع قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله, الله. اختارت أن تفارق لأن لا الأمر فيه خيار هذا الذي أدركته بريرة الأمه العبدة لم يدركه كثير من المثقفين الذين يعارضون شرع الله تعالى بأرائهم لم يفطنوا إلى ما فطنت إليه بريرة ولم يدركوا ما أدركته بريرة العبدة الأمه في صدر الإسلام فلا بد من التفريق لا بد مع وحي الله تعالى من سمعنا وأطعنا سان هذه الفوائد أنه لا قدسية لجهة ولا لمكان ولا لزمان ولا لأشخاص إلا بتخديس الله سبحانه وتعالى لا شيء مقدس في نفسه إلا أن يقدسه الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ومعنى يقدسه يعني يطهره القدس هي الطهارة والقدس هو الإناء الذي يتطهر منه فلا تتميز جهة على جهة ولا يتميز شخص على شخص ولا مكان على مكان ولا زمن على زمن إلا بتمييز الله له سبحانه وتعالى وهذا نأخذه من الجهة الكعبة وجهة بيت المقدس فالله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ويقول تعالى ثم أورصنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا وشهر رمضان خيره الله على سائر الشهور No. وليلة القدر ميزها الله على سائر الليالي no. ويوم الجمعة ميزه الله على سائر الأيام no. والمساجد الثلاثة ميزها الله تعالى على سائر المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد no. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هناك بيوت لله تعالى هي باختيار الله نعم. وهناك بيوت لله باختيار المسلمين نعم. ما معنى ف... شخنا لا تشد الرحال؟ يعني, إيه لا, تشد يعني تشد لا يسافروا نعم. معنى شد الرحال كناية عن الاستعداد للسفر لا يتم السفر إلى بقعة خيرة بعينها إلا هذه الثلاث، وغير هذه الثلاث من المساجد هم سواء هم سواء فالله عز وجل هو الذي يختار المكان على المكان وهو الذي يختار الزمن على الزمان سبحانه وتعالى سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون من ذلك أيضا أن هذه الأمة الخيرية تحتاج إلى الإبتلاء لماذا؟ لكي تتعلم الصبر الجميل مواجهة الابتلاء بالصبر الجميل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا اختبرهم الله سبحانه وتعالى بالاسراء والمعراج اختبرهم الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة اختبرهم الله سبحانه وتعالى بأن أخبرهم بأن على جهنم تسعة عشر فكان في هذا اختبار هذا الاختبار يسقط فيه من يسقط ويثبت فيه من يثبت إنما المراد من وراء كل ابتلاء واختبار التمييز من فوائد تحويل القبلة كذلك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة على غيرها من الأمم فهذه الأمة مميزة ولها استقلالية هذه الميزة والاستقلالية تمنعها من الزوابان في غيرها من الأمم فهذه الأمة قائدة لا منقادة ما. هذه الأمة متبوعة لا يصح أن تصير تابعة الغيرها ومن أجل ذلك ميزت ميزت بالقبلة، القبلة ميزت بالنداء إلى الصلاة ميزت بالأعياد لو يشاركهم فيها أحد ميزها الله سبحانه وتعالى بيوم الجمعة هداهم الله سبحانه وتعالى إلى يوم الجمعة وظلت الأمم عن يوم الجمعة فكان لليهود السبت وكان للنصارى يوم الأحد وهذا الله هذه الأمة ميزهم الله عز وجل بأشياء كثيرة وجعل لهم الحج إلى بيت الله الحرام وميزهم بالوقوف بعرفة وميزهم بصلاة الجمعة في كل أسبوع هذه الأشياء يعني الأعداء يغتازون من هذه الأشياء يفعلها المسلمون ويتميزون بها على غيرهم من الأمم هذه الأمة قد تضعف اقتصاديا. هذه الأمة قد تضعف عسكريا ولكننا أقوى أمة تستطيع أن تبرهن على صحة ما بين أيديها من الكتاب والسنة والمنهج الذي ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى ما تجد مناظرة بين مسلم وغير مسلم إلا وينتصر المسلم ما تجد مناظرة بين سني وبدعي إلا وتجد النصر حليف هذا السنة الذي يناظر لا. لماذا؟ لأنه صاحب برهان لا. لأنه صاحب دليل التتار غزوا بلاد المسلمين فغزاهم الإسلام فأكثرهم أسلموا لا. دول أوروبا غزت بلاد المشرق الإسلامي غزت أوطانهم فغزاهم الإسلام في أوطانهم فكثير منهم أسلموا الحمد لله. وهكذا الإسلام له حجة قوية على من ناوأه نضعف عسكريا نضعف اقتصاديا ولكننا اقوى ام من حيث الدليل والبرهان نعم حسنت يا شيخنا بارك الله فيك دكتور محمد لما تيجي تقول لواحد انت ابتدعت هنا وعملت هنا يقول لك يا شيخ متحبك هاش عديها خلي البصد احمدي ويقصد هنا احمد البدوي فما خطر البدعتي في الاسلام يا دكتور محمد الحقيقة ان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا من كل من جعل من نفسه مشرعا مع الله الله فهذا الذي أحدث بدعة كأنه يقول بهذه البدعة لا يعجبني شرع الله أو لا تعجبني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في كل الأمور وأنا آتيكم بخير من هدي رسول الله. سلم يا رب سلم. عليه صل والسلام عليه فجعل من نفسه إما مبلغا عن الله مع رسول الله وهذا مستحيل. نعم. أو جعل من نفسه مشرعا مع الله عز وجل فيما يتقرب به إلى الله. نعم. ولا يستطيع الإنسان التقرب إلى الله إلا بما يحبه الله. سبحان. قال قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سبحان. أبي هريرة عند البخاري من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب نا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نا. مما افترضه علي الله، فأنا لا أتقرب إلى الله إلا بما أحب الله وليس هناك شيء أحبه الله إلا ما افترضه علي سبحانه. أو سنه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يقول بعدها ولا يزال عَبْدِي يتقرب إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ النوافل النوافل أي السنن التي بيانها رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم, وسلم. إذا هذا المبتدع الذي أتى ببدعة جديدة في أي أمر هل هذه البدعة هي تقربني إلى الله أم تباعدني عن الله شرط أن تقربني من الله أن تكون مما يحب الله أي مما شرع الله أي مما سن رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم عليه فإن خلت من هذه الأوصاف الثلاثة فليست إلا تباعدني عن الله عز وجل نا. هذه حقيقة البدعة لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر البدعة من أحدث والحديث عند الإمام مسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي كل من جاء بشيء ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا الشيء فهذا الشيء رد عليه نعم. ونحن نقول يا مسكين نعم. يا من ابتدعت في دين الله ليست القضية أن العمل الذي ابتدعته مردود عليك وفقت نعم. وإنما الخطورة أنه يحمل فوق ذلك اسم عظيما أكبر من أكبر الكبائر فخطر البدعة على الإسلام شر من أكبر الكبائر لذلك الإمام آآ آآ أبو الفرج والإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان آآ يصنفون آآ خطورة آآ المعاصي فيقولون أعظم المعاصي الشرك والكفر والنفاق لا. ثم ليها الابتداع في دين الله ثم ليها أكبر الكبائر والكبائر يعني الابتداع قبل أكبر الابتداع الكبائر. أكبر لا. من أكبر الكبائر أي لا. أكبر من الكبائر لا. ثم بعد الكبائر الصغائر ثم بعد الصغائر الانشغال بالمفضول عن الفاضل لا. أو قبلها الانشغال بالمباحات لا. ثم بعدها الانشغال بالمفضول عن الفاضل وهكذا تدرج الشيطان مع الإنسان في إبعاده عن الله عز وجل طبعا لا يستطيع الصمود أمام كل هذه إلا الرجل الموفق نعم. الغاية من هذا الكلام أن نعلم أن الشرك والكفر والنفاق في الرأس ثم يليه الابتداء في دين الله ليه؟ نعم. لأن المبتدع يظن أنه محسن وهو في غاية الإسهاء نعم. لذلك كانت البدعة خطرا يأتي يوم القيامة المبتدعون وهم يظنون أنهم يحملون جبالا من الحسنات نعم فيدخلون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حوضه يسقي المؤمنين الذين صاروا خلفه وانتهجوا نهجا ثم تأتي الملائكة ومعهم صياط يعني عصا أو عصي من جهنم يضربون بها هؤلاء الناس فيأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم فتأتي رحمته ورأفته وتظهر في هذا الموقف نعم. يأتي ويقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. لماذا يزاد هؤلاء عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يا رب أمتي أمتي نعم. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك الله يا الله. إنهم أحدثوا يعني أتوا بأشياء لم تكن من فعلك إنما جاءوا بأمور محدثة يعني أمور جديدة أمور مخترعة أمور يرادوا بها التقرب إلى الله وليست من هديه وإنما هي من عند أنفسهم جاءوا بها تقربون بها إلى الله يزعمون أنهم مثلك يشرعون تشريعك فعندما قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال ألا سحقا سحقا أين الرأف لا. أين الرحمة التي اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الآن بعدما كان ينادي أي أمتي أمتي لا. ذهب كل ذلك مع كلمة أحدثوا بعدك ما رأفته ورحمته بهم بل دعا عليهم أن سحقا سحقا في جهنم ولعاذ بالله لماذا؟ لأنهم أحدثوا في دين الله اخترعوا في دين الله فليس لمخلوق أيا كانت مكانته وأيا كان علمه أن يشرع للناس خلاف شرع الله وخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم الجميع أن الله تعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع وليس بالأهواء ولا بالبدع لا. لا يتقرب إلى الله لا يحب الله من عبده أن يعبده إلا بما شرع وليس بالأهواء ولا بالبدع ولذلك ينبغي أن نحضر كل الحذر من الوقوع في البدع الاحتفال كما نقول بليلة النصف من شعبان وهذا الدعاء المخترع المبتدع الذي يتحلق الناس حوله ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه, وسلم. عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك صحابة رسول الله لا. صلى الله عليه وسلم كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه, وسلم. عليه الصلاة والسلام. حلق وصلوات ذوات أشكال أشكال معينة لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. كيف نقوم بهذه الاختراعات وهذه الابتداعات وندعي ميزات لم لم يخبرنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة النصف من شعبان فلنتق الله عباد الله ولا نعبد الله إلا بما شرع ولندع التقرب إلى الله بالأهواء والبدع فإنها ليست قربا وإنما هي بعدا عن الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك يا رب العالمين وكما تفضل فضلتك بالسؤال عن البدعة الحسنة والبدعة السيئة ما هي البدعة الحسنة وما هي البدعة السيئة لأن هذا الأمر مشكل على كثير من إخواننا نعم. البدعة الحسنة والبدعة السيئة ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. عندما قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الله. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نعم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة نعم. يعني هناك سنة حسنة وهناك سنة, سنة سيئة نعم. فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا سلسة. يعني إيه سنة حسنة نعم. ويعني إيه سنة سيئة نفس الحديث هيوضح لي نعم. لما نعرف القصة اللي جاءت مع الحديث نعم أيه القصة اللي خلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام نعم ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصدق نعم فقام كل رجل وأتى بما أتى به نعم منه من جاء بالتمر، منهم من جاء بالملابس منهم من جاء بالمال يقول روي الحديث حتى دخل علينا رجل وهو يحمل صرة كبيرة بين يديه نعم كادت أن تعجز عن حملها يدا بل قد عجزت ما. يعني وقعت من يده على الأرض ما. فلما رأى الصحابة ذلك قام كل واحد منهم إلى بيته وجاء بالكثير والكثير حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتان كبيرتان من طعام ومن لباس فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع من الصحابة طبعا واقتدوا في هذا الانفاق العالي بهذا الرجل فهذا الرجل بهذا الانفاق العالي حث الصحابة على مماثلته ومشابهته والاستنان بهديه في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا استجاب وهو استجابوا والذي جعلهم يستجيبون أنهم رأوا هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه فرحا بذلك من سنى نعم. في الإسلام إلى آخر الحديث أي أن هذا الرجل سنى سنته التي انبثقت في الأصل من هدي النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ومن ده. شرعه ولم يأتي بشيء جديد وإنما جاء بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على الصورة التي يحبها الرسول فاقتد به الناس نعم. فليس في الإسلام ما يسمى بالاختراع ثم نقول على هذا الاختراع أنه سنة حسنة لا أبدا لا فالسنة السيئة أي أنه من عاص الله معصية فشابهه الناس في تلك المعصية فقد سن في الناس سنة سيئة والمعصية قد نهينا عنها كذلك من اخترع في الدين اختراعا ثم شابهه الناس فهذا الاختراع سنة سيئة وبدعة في دين الله عز وجل إذن البدعة في دين الله عز وجل ليست بمقبولة ومردودة على صاحبها وليس الشأن كذلك وفقت بل إنها من أخطر ما يكون وزرا على من قام بها فإنه يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم ذلك يا رب العالمين حسنة الله بركاته شيخنا شيخ محمد هل عندك من فوائد؟ أم ننتقل على نقطة أخرى لا شك أن هناك فوائد كثيرة بإذن الله تعالى تفضلش. إن الذين شغبوا على الإسلام بالتحول من جهة إلى جهة فاتهم خير كثير فاتهم الإيمان والعمل الصالح نعم لذلك يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نعم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه إلى آخر الآية الذي يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن العبرة بالإيمان والأعمال الصالحة التي فاتت هؤلاء الذين شغبوا على تحويل القبلة من جهة إلى جهة إن العبرة ليست بالجهة إنما العبرة بالإيمان وهي بالعمل الصالح نعم. من هذه الفوات أيضا اظهار الربط بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى نعم. وأن هذه الأمة الرائدة معنية بالمسجدين لذلك أسرية بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وهذا يعني مزيد اعتناء بالمسجد الأقصى والمسجد الحرام كذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على هذه الأمة الرائدة التي خولها الله عز وجل لحمل منهجه إلى العباد أن يقوموا بحماية هذه المساجد وصيانتها وحمايتها والزود عنها بكل غال ونفيس نعم كذلك اهتم الله سبحانه وتعالى بمرضات نبيه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل بعد ولم يطلب بعد مجرد أن قلب وجهه في السماء فأعطاه الله تعالى ما يرضيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هذا الأمر يذكرني بماذا لما نزلت الآية التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الوهبة وهبة نعم. النساء نعم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أما تستحي المرأة أن تهب نفسها وتتزوج من غير صدق لما نزلت هذه الآية نعم فلما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعطي نبيه ما يرضيه وهذا إظهار لمكانته عليه الصلاة والسلام وإظهارا لمنزلته صلى الله وسلم ومن أطاع الله سبحانه وتعالى أراد الله ما يريد لا. فأعطاه الله عز وجل ما يريد لا. وفوق ما يريد صلى الله عليه وسلم الله إن توحد هذه الأمة حول قبلة واحدة هذه الأمة قبلتها واحدة لا. ودينها واحد ولغتهم واحدة وأراضيهم المتسعة متصلة ما. ألا يدعوها ذلك إلى التوحد بل إن أوروبا ما. توحدت وعملت ما يسمى بالاتحاد أوروبي وبينهم تباين في الأفكار وتباين في الاعتقادات منهم الكاثوليكي ومنهم الملحد وهناك تباين في اللغات وتباين في أشياء كثيرة ومع ذلك اتحدوا، ألا يليق بهذه الأمة أن تتحد نعم وهي أولى بالاتحاد وقبلتها واحدة ودينها واحد ولغتها واحدة وأراضيها واحدة متصلة بعضها ببعض فمن الذي يمنع من هذه واحدة وهذا الاتحاد؟ أم يتفقوا على ألا يتفقوا؟ فهم أولى بهذا الاتحاد لا شك في ذلك. ثم هناك شبهة يقول القائل فيها: لماذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى في البداية بالمسجد الحرام؟ وأمر بالمسجد الأخصى ثم تحول إلى الكعبة نعم. الجواب على ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الذي يسأل هو المكلف نعم. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه. سبحانه وتعالى الله أجل من أن يسأل لماذا تأمرنا ولماذا تفعل كذا وكذا وكذا فالله نعم. سبحانه وتعالى أجلب من أن يسأل هذا السؤال ثانيا ذهب بعض العلماء إلى إيجاد الحكمة من التوجه إلى بيت المقدس ثم التحول إلى الكعبة لا. يقول بعض العلماء أن الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنما حول الكعبة لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب الأوسان ويحارب الأصنام ويدعو إلى عبادة الله الواحد القهار ويدعوهم إلى نبذ هذه الأصنام وتلك الأوسان فإذا ما صل إلى الكعبة كان في مواجهته تلك الأصنام وتلك الأوسان فيقول المشركون يأمرنا بالتحول عن الصلاة للأوسان ثم لا. هو يتجه إليها لا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس حتى بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة ظل يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في التحول الله. إلى الكعب صلى الله عليه وسلم ثم يقول القائل منهم هل يليق بالإله أن يأمر بأمر ثم ينسخه نقول لهم جهلتم كثيرا بهذا السؤال نعم لأن من مصلحة المكلفين أن يكون هناك تدرج في الأحكام الشرعية الله. هذا التدرج يمنع من الضجر والملل لا. هناك تدرج في الأحكام الشرعية بالنسبة لتحريم لا. الخمر لا. وهناك تدرج في الأحكام الشرعية بالنسبة للجهاد ألم إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا نعم. وإن الله على نصرهم لقدير بعد نعم. ذلك نزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا نعم. نزل نزل بعد ذلك وقاتل المشركين كاف كما يقاتلونكم كاف فهل يستوي وضع الاستضعاف بالنسبة للأحكام الشرعية لوضع التمكين هم في مكة كانوا مأمورين كانوا مأمورين بالعفو والصفح والصبر نعم. لأن الأمر يقتدي ذلك حتى أسار لهم ذلك شفقت المشركين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعود من الطائف والسقيف فيدخل في جوار المطعم ابن عدي الذين نقضوا صحيفة الحصار الحصار الذي كان على المسلمين خمسة من المشركين على رأسهم المطعم ابن عدي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما أوسر من المشركين سبعون قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء الناتنا لا تركتهم له وفاء له بما صنع معه في مكة عليه الصلاة والسلام فهل يستوي وضع الاستضعاف مع وضع التمكين بعد أن صارت له مدينة وصارت له أرض وصار له جيش وصار له سلطان أن يتعامل بالعفو والصفح مع الغدر ونقض العهود وإصارة القلاقل لا الأمر يتغير هناك الأحكام الشرية نزلت لمصلحة وهذه المصلحة لها حاجة فإذا انتفت الحاجة تغير الحكم لصالح العباد إن الدعوة الإسلامية أغزت أطوار عدة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلزه فاستوعى على سوق كل طور من هذه الأطوار يناسبه أحكام معينة لا يناسب الطور الآخر لا. فالله عز وجل لما جعل هناك ناسخ ومنسوخ كان الله عز وجل حكيما وما زال سبحانه وتعالى سبحانه لذلك لا. قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لذلك بعض الفضايات التي تشغب على الإسلام يقول لك ده القرآن في آيات منسوخة لم يعمل بها لا. فياخذها الضعيف ومن ليس له علم يقول لك يا القرآن فيه منسوخ وكأنه انهزم ولو مم. يعرف لماذا الناسخ ولماذا المنسوخ لم ينهزم وكان قويا مم. بأن هناك ناسخ ومنسوخ يناسب أحكام المكلفين التي تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان حسن تشيقنا هذا من تحت قوله تعالى الله لطيف بعبادة دكتور محمد سمحني يعني فاضل عندي ثلاث دقائق بس فأسألك أسئلة سريعة جدا قبل ما يأتي ليلة نصف شعبان إذا كانت ليلة نصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث حكم أهل العلم عليه بالبطلان باطل آه لا يصح هذا لا. الحديث لا يصحه لا. نسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بزاك الله خيرا في ليلة نصف شعبان بعض المساجد بيصلوا ست ركعات ركعتين بنية طول العمر ركعتين بنية دفع البلاء ركعتين بنية الاستغناء عن الناس هل هذه نواة تنفع؟ هذا من البدع هذا من البدع فليتق الله من يقبل على مثل هذا أو يأمر الناس بهذا نعم. فليتق الله من يأمر الناس بهذا فإن هذا لا يقرب الناس من الله وإنما يبعدهم عن الله عز وجل نعم أحسنت دكتور رباني بارك فيك نعم. أيضا بيدعى الدعاء غريب جدا الله من كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مطردا أو محروما أو مقطرا علي في رزقي الله ينفع فأقول ربنا أمحوا وأكتب ويقولون إليه بالتجلل أعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم فما رأيك في هذا الكلام؟ الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر في رمضان ومن عجب أنهم قالوا إن ليلة القدر في ليلة النصف من شعبان هذا من عجب عجاب وهذا الدعاء الذي يدعونه في هذه الليلة كله كلمات مخترعة اخترعتها الشياطين وأوحتها إلى هؤلاء الناس وليس فيها شيء يقربه من الله عز وجل وهذه الكلمات يعترض عليها كثير من أهل العلم وإن كان على هذا الاعتراض أيضا بأن هذه الكلمات لا تتناسب مع علم الله عز وجل ومع قضاء الله عز وجل وقدره وما كتب في اللوح المحفوظ هل يغير أو لا يغير طبعا لا يغير لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأقدار تتدافع وجعل الدعاء يدفع الأقدار فلا مانع من الدعاء بأن يكتبك الله عز وجل من السعداء وأن يكتبك من الأشقية أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور محمد سيف الدين نورتنا الدكتور محمد الله الله فيك. كما نتوجه أيضا بالشكر لفضيلة الشيخ محمد لبيب نورتنا الشيخ محمد إن شاء الله فيه إن شاء الله في اللقاء القابل بإذن الله تعالى نكمل هذا الكلام وهذه الدروس وهذه العبر او على رأس الحلقة سنتكلم كل إنسان يحكم على نفسي إن شاء الله ندوكم كده مفجأة وهدية كده ممكن واحد يقول طب أنا كده سمعت خطر البدعة ويلئت جدا مش عايز أكون مبتدع عايز أكون متابع للسنة طب أكون إزاي طب أحكم عن نفس إزاي ده هنقوله لك إن شاء الله والمشايخة يعرفه لك إن شاء الله وهتعرفي ذلك بإذن الله تعالى في اللقاء المقبلي إن شاء الله وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته